الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القيدم المولى يصى وصلم دائما أبدا على حبي فيك خير الخلق كله مئة قوري جيران بي ما زت قد انجرا من مقلات بيدامي مولا يصا لوصل نداي من على حبي بك خير الخلق كلهم امهبات في حوم تلقاك غيمتين او او ماضل برق في الظلماء من ايضا مولا يصا وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم فما ني عينك ان قلت فما تعلم قل بك ان قلت استفيق يا هيمي مولا يا صان و سلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم اي يحسبوا صب إن <سؤال> <سؤال> الحب من كاتيم ما بين من سجيم منه ومغطاره <علا> مولاي صال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا آلقتا لذكر البان والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كله من اذكروا حبا بعد ما شاهدت به عليك عدول الدمع والساقام مولاي صال وسلم دائمًا أبدا ولا حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات وظانا مثل الباها من على خديك والعنام مولاي صال نوي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم نعم سراطيف من ارا فاقني والحب يا سادي ظلم الذاتي بالالم مولاي صاني وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم يا عيني في ال والعند بالجمالاتا من لي اليك ولو ان صفقا لم تعلمي مولا يصا دائما ابدا ولا حبيبك خير الخلق كلهم لي هي من عدت حالي يا ناس ذي بم مستتير العدل وشاتي يصال وسلم دائما أباداً على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت نصيح الشيب في عذان والشيب أبعد في نصح من تهم مولاي صالح وسلم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كلهم فإن ابنا امراتي بالسوء ما تعود من جهلها بنذير الشيب والهرم مولا يصا وسلم دائما ابدا على حبي بك خير خلق كلهم ولا اعاد من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشى من لو كنت أعلم إني ما أواخره كتمت سر رب دالي منه بالكتام بولا يا صالي وسلم دائما أبدا على حبيبي <تصفيق> يا قنقي قنقي كل لي م مملي ديرا دي جي ما حلم الغوايات يرى تجماه الخير بالنجوم مولا يصاني وسلني دائما ابدا هذا حبي بك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسرا شهواتها ان الطاعه ما يقوى شهواتا ناهي مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم والنفسك طفني ان تهمله شاء باعا 129. وإن تفتمع ينفطيم مولاي صالي وسلم دائما أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم 120. فاصلف هوا هوا حاذر أن تبالياه إن الهوا ما تولع يصمي أو يصيم مولاي صالي ينوا سلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وارعيها وهي في الاعمال سائمة وان هي استاحت المرعى فلا تسمي او لا يصل وسلم دائما أباداً على حبي بك خير خلق كلهم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سحلات المرعى فلا تسوميكم حسانة لذاتا للمرء قاتلاتا من حيث لم يدري أن السم في الدسام مولاي صال وسلم دائما أبدا على حبيب يا خير خلقك كله لي واخشى الدسا اسى من جوع ومن شبع فربما كنا صات شغمنا توامي مولا يا صا دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله لي غد دمعي من عين القادم تا لا اثمن المحاليم يا تنادى من مولا يصا ليوسلم دائما ابدا ولا حبي بك خير الخلق كلهم وخالف نفسا والشيطانا وعصيهما فانهما ما حضاك الصحفات تهيني مولا يصا ليوسلم دائما ابدا ولا حبي بك خير الخلق كل ولا منهما ولا الْخَصْمِ ہسمی ولاق مولاس سلیمدہ ایمن اباد والا ابھی کا خلقی کلمی مولا سال سلیم دہ امن اباد والا ابھی کئیری خلقی کل لمل تو کل خیولا متى مت به ومستقم فما قولي لك استقمي مولاي صل بوصلي دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم ولا تزا وت قبل الموت نافله لم لم صلني سوا فضل ما لم اصمي مولاي صل أبدا على حبيب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَلَمْ تُسُنَّةَ مَنْ أَحْيَ الظِّلَى مَا إِلَى إِنْ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَى مِمَوْلَى يَصَى لِي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَبِي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَاشْدَّ مِنْ سَغَابٍ أَحْشَاءَهُ وَطَغَى تَح امطرا فالادني مولاي صل وسلم دائما على حبي بك خير الخلق كلهم ورودا الجبال الشمام من ذهب عن نفسه فاراها اجى ما صل وسلم دائما أبداً على حبي بك خير الخلق كل auprès wa زهده فيها ضرورته ان الطاغى تلات دعى على العصامي ماو لا يصل وسل دائمًا أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم وكيف تدعو الى الدنيا وهو فتو من لولاهم لم تخلو الجدنيا من العدم ماو لا يصل بإيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الصكي قاوليني وثقالين والفريقين من عرب ومن عجام مولا يا صان وسلم دائما ابادا على حبي بك خير الخلق كل من ذيون العامر الناهي فلا احد ابرى في قولنا منه ولا نع من مولا يا صان دائما 111. من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 112. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال مقتح 113. من مولاي صلى وسلم دائما 114. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 115. تعال إلى الله فالمستمسكون مستم سی حبي بك مولاس دیو كلهم فقلنا فلفی في خلق تین فا پلوی إِين في خَط وفيِي قُلوق وَلَم يدعوه في العم وَل قَرَم يا صل وسلم دائما ابدا على ابيك خير خلق كل لهم وكلهم من رسول الله المتمصن وكلهم من رسول الله المتمصن غرفا من البحر او رشفا من ديام وسلم دائما أبعدا على حبيبيك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حاضريه 117. من نقطة العلم أو من شكلة الحكام 118. أولا يصافي وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم 119. فهو الذي تم مأناه وسورته ثم استفاه أبيبا سمونا ندهم عن شريك في ما خاصه فجوهر اسمي فيه غيرهم قاسم لا يصا ونسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم اذا ما ادعت النصر في نبي محكم بما شتمتن فيه واحكمي مولا 111. ليصل لأيما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم 112. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرفه 113. وانصب إلى قدره ما شئت من عظامه 114. ليصل لأيما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فينب عنه ناطق بفم يا يصال روصا دائما أبدا على عبيبك خير الخلق كلهم لو نسابت قنرهه اياته هي ومن احيا اسمه حين يدعى دار السجن ما مولى يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كلهم لم يمتح النبي ما تا يلحق نبه حرصا علينا فلم نرضى بالغلم نهي للن دائمًا أبدًا على حبي بك خير الخلق كلهم أعلى الورى فهموا معناه فلن يراني القرب والبعد فيه غيرهم فاحم مولا يصل لن دائمًا أبدًا على حبي بك خير الخلق كلهم كالشمس تهاول العين nee mm -hmm. meem -hmm. 124. ويبعد صغيرة وتكل الترفى من أمام مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبي حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيا متسلوا عنه بالحلم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم فمبلغ القلم فيه انه بشر وان خل قلاہی کلینی مولایا سو ریہ سلندہ ایمن آباد اللہ ابھی خیرین خلقی کل کل آئی رام پا لمی نوری من مولایا سو نیو سلندہ ایمن آباد اللہ ابھی 121. خلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها 122. يظهرنا أن وراها بالناس في ظلم 123. مولاي صلى الله وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير خلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون عما هداها العالمين 125. وأحيت ثائر ума من مولا يصا يوصلني دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم اكرم بي خلقنا بال 129. وإذنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متاسي 120. من مولايا صلى دائما 121. أبدا على حبيبك خير الخلق كله 122. من كالزهر في طرفه والبدر في شرفه 123. في كرمه والدهر فيه ما 124. من مولايا صلى دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كله ليكن كانه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولا يصا ليوسل دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كله كانه من اللؤلؤ المكنون في صدف معدا معدل المنطق من هو مبتسين كأنما اللؤلؤ المكنون في صداف من معدل المنطق من هو مبتسين مولاي الصالح وسلم دائما أبادا على حبيبك خير الخلق كله لطيب يا عدن طربا ضم أعوما هطوبا لمنته شيئ من هو ملتزم مولا عصا يوصل دائما ابادا على حبي بك خير الخلق كلهم ابانا مولده عن طيب انصله يا طيب مبتدا من هو مختتم مولا عصا يوصل دائما ابادا على حبي بك خير الخلق يقول لهم يوم تفطر وصافيه الفرص انه قد انذروا بحلول البس وانقام لا يصا لوصل دائما ابدا على هذه بك خير الخلق كلهم وبات يوان كسلاما صادئ كشملي اصحبي كسرا غير ملتئ مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم والنار خا في ذات من اساف عليه والنهر ساحل عين من سدامي مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وساس وَعَتَى عن قاضت محيره و رد داري ذوها بالغيي ن و وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم منك انا ما بالماء من بالال الحزن وبالماء ما بالنار من ضر من مولا يصا لي ايمان ابادا على حبي بك خير الخلق <تصفيق> كلهم والجن تهتف والانوار ساطعه والحق يهر من معنى ومن كلمي مولا يا صا 1- دائما دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ 2-والجن تهتف والأنهار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولا يصال 2-وَسَلِّمْ دائمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ 3-عَمُوا وَصَمُوا فَإِعْلَانُ الْبَنِينَ البشائر لم تسمع وبالقات الانذار لم تشم مولا يصا يوصل دائما من ابادا على حبيب بك خير الخلق كل من عمو وصم فاعلان البشائر لم تسمع وبالقات الانذار لم تشم مولا يصا يوصل الندائي من ابادا على حبي بك خير الخلق كلهم من بعد ما اخبار الاقوام كان ينهم بانناهم الممد لم يقوم مولى يصا يسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وبعد ما عاين في الافق من شهوب مقدم وفقا ما في الارض من صنم مولا يصا لي وسلم دائما ابدا على ابي بك خير الخلق كلهم 129. عن طريق رحيم هزيم من الشياطين يفقو إثلام هزيم مولايا صلى الله عليه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هرابا أبطال أبراهات أو عسكار بالحسى من راحتيه رومي مولايا يواصلل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاء اصلي دادي الاشجار تمشي اليه على ساق بنا قدم ما لا يسا يواصلل دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم 119. كأنما سطارت سطرا لما كتبت فيها من بديع الخط من لقم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كله مثل الغماماتي أن ساراسيره تقيه حن هوتي سلل المنجيري هل مولا يا صا لي وصل دائما ابدا على حبيبيك خير الخلق كله مي مثل الغماماتي أن ساراسيره تقيه حن هوتي سلل جير حمي مولا يا صا لي وسلم دائما ابدا على حبيك خير الخلق كلهم اقسمت من قمر المنشق ان لا هو من قلبه نسمه مضروره انقسم مولا يا صا لي وسلم دائما ابدا على حبي بيكا خير الخلق كلهم وما حال غاروب خير ومن كرام وكل طرف من الكفان عن هو عمو لا يصا وسلم دائما ابدا على ابي بكا خير الخلق كلهم فصدق في الغار والصديق لم يرايا وهم يقولون ما ان ارى مولاي الصا وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله يظن الامام وظن 111. <تكبو> تعالى ظن الحمام وظن العنكب 112. تعالى خير البريئة لم تنسج ولم تحوم مولاي صاحبه وسلم دائما أبادا على حبيب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَقَيَاتُ اللَّهِ أَغْنَدْ حَمُّبًا عَفَادٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَلٍ مِنَ الْأُقُومِ مَوْلَيَا صَاحِ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيدٍ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مَسَمَنِ الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَارُتُ بِهِ إِلَّا وَانِلْتُ جَوَارًا مِ <تصفيق> يا ضمي مولاي الصالي وسلم دائما أبادا على حبيب بك خير الخلق كليهي مي ولالتسمت غن الدارين من ياديه الا استلم تنادى من خير مستلم مولى يصا ليوسلم دائما ابادا على حبي بك خير الخلق كليهي لا تنكر الوحي من رؤياه ان له قلبا اله يا نبي مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليسا يكون فيه حال الروح فسلامي مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحى به موكتاسيم ولا نبي على غيب بما مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبادا على حبيبك خير خلق كلهم آياته القر لا يخفى على أحد بدونها الحل بين الناس لم يقوم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبادا على حبيبك خير خلق كلهم كم <تصفيق> أبراءت <تصفيق> <تصفيق> لم سی وا تو اتنا پت اری بم ریل مولا سیو سلندا ایمن بلا کل می وحتی سنتا کتن تل اصوری دودھ می مولا سی اور سلندا من أباد على أبيبك خير خلق <تصفيق> كلهم بعريض زیادہ اوقیل مینل یمی اوسم مینل اری می مولا سیو سلیم د بادم الا ابھی کل آیا تلو گوریل پیرا لا الا مولا سل ریو سلیم ابادا على حبيبي كخير الخلق كلهم فذ الريض داد حسن وهو متاظيهم وليس ين بوس قدرا غيره متويني مولا يا صا لي وسل على حبيبي كخير الخلق كلهم فما تقوا ولا امل المضي ما فيه كرام الاحلاق والشيم ما لا يسا مواسن دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثات قديمات صفات الموصوف بالقدامى ولا يسان وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم